أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حرمت عليكم البيت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقه والموقوذة والمتردية والنطيحة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلاب ذلكم فسقا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 قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاُنكِرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخداد ومن يكفر بالايمان فقد حدط عمله وهو في الاخره من الخاسرين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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان ان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا للتقوى واتقوا الله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 يَدَسُطُّ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخْوَى اللَّهُ مُفَاقَبَ نِئِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُثْنَى عَشَرَةً قِبَ وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتمهم وأقربتم الله قرضا حسنا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 فَإِنَّمَا الْقَوْمُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَمَا أَعْمَلُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَمَا أَعْمَلُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ